Book 2 Nioghaldtres. 59 59 På posthuset. I mæktet i albreid. I mæktet i albreid. Hvor er det nærmeste posthus? أقرب مكتبي بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ بلند تي هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتبي بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ ورير أين يوجد؟ صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ يعِها بروف يبها في <تصفيق> معرة. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. til et postkort et brev. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة. وَرِسَالَةَ مَا كَسْتَ بُورْتُون تي أميريكا؟ كم أجرت البريد إلى أميريكا؟ كم أجرت البريد إلى أميريكا؟ بورتون أر باكن؟ كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ كانيا ملوف بوست؟ هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني إرسالها بالبريد الجوي؟ وليغ فعات اند ان كم؟ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ وكن يا تلفونيا. أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين توجد أقرب كابينة, توجد أقرب كابينة تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم دليل تلفون؟ هل عندكم دليل تلفون؟ كنّا تُو أستريسي هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ إتَأْبِقْ يا لحظة سأبحث عنه